الفصل الأول قبل الشيطان قبل شيوع صورة الشيطان كانت بديهة الإنسان تملأ العالم بأشدات لا تحصى من الأرواح والأطياف وكان من هذه الأرواح والأطياف ما يخفى ولا يظهر لأحد ومنها ما يخفى على أناس ويظهر لآخرين بالرقة والعزائم ومنها ما يتلبس أحيانا بالأجسام ويظهر لكل من لقيه في مأواه ولم يكن الإنسان يقسم هذه الأرواح إلى ذات خير وذات شر لأنه لم يميز بين الخير والشر إلا بعد معرفته بصورة الشيطان كما تقدم وإنما كانت هذه الأرواح تنقسم عنده إلى أرواح مصادقة أو أرواح معادية وإلى أرواح نافعة أو أرواح ضاره وإلى أرواح سهلة أو أرواح عصية فلا فارق بينها عنده غير درجة الصلح والعدوى أو درجة الفائدة والأذى وأما طبيعة الخير وطبيعة الشر فقد جاءت بعد مراحل كثيرة في طريق الإيمان بالأرواح والاختلاف بين الشر والضرر بعيد فالشر لا يصدر منه خير بإرادته، ولكن الضرر قد يصيب أناساً ولا يصيب آخرين، وقد يأتي من عمل ولا يأتي من عمل غيره، وقد يكون الضر بهذا نافعا لذاك، فليست هناك طبيعة تسوقه إلى الشر في جميع الأحوال، بل هناك أحوال متعددة وأعمال منوعة، وشأن الأرواح في ذلك شأن الناس من حوله بين قوم من قبيلة وقوم من أعدائها، أو بين قوم من خاصته في القبيلة، وقوم ينفر منهم وينفرون منه لأسباب عارضة أو باقية لا ترجع إلى أصالة في الطباع. وقد يصح تشبيه عالم الأرواح عنده بعالم الغاب أو عالم السباع والحيوان. فالغاب فيها النمر والثعبان، وفيها البلبل والعصفور، ومن حيوانها ما يأمنه ولا يخشاه. وقد يتألفه ويستخدمه في مصالحه ويشركه في مسكنه. وقد يكون عنده الكلب الأنيس، وفي الخلاء الكلب المستوحش العقور. وقد يكون عنده الحصان الداجن، وفي الخلاء الحصان الجامح الذي لا نفع منه ولا ضرر وجملة الفوارق بينها مسألة أحوال وأحيان أو أحوال رياضية واستعصى وهكذا كان عالم الارواح في الهمجية الأولى كان عالم فائدة وضرر أو عالم هوادة واستعصى أو عالم صداقة وعداوه فأما عالم الخير الأصيل او عالم الشر الأصيل فلا تتمثل له صورة في بديهة الإنسان قبل انقسام الطبائع وتباين الأقلسة والموازين بين الأعمال والأخلاق ويدل على أصالة الإيمان بالأرواح في بديهة الإنسان أنها وجدت في كل سلالة بشرية من السلالات التي نشأت في القارات المتقاربة فتعلم بعضها من بعض في مسائل الدنيا والدين أو من السلالات التي وجدت في الأمريكيتين منعزلة منذ أدهار لا تعرف لها بداء فهي لم تتعلم تلك العقائد من غيرها ولم ترجع بها إلى مصدر معروف في العالم القديم ووجدت هذه العقيدة على أكثرها في الجزر الأسترالي المتباعدة كما وجدت عند حوض الأمازون في أمريكا الجنوبية او وجدت في أفريقيا الجنوبية أو الشرقية التي يقال إنها مهد الجنس البشري قبل سائر القارات ويقال مع ذلك إنها تلقت أفواج المهاجرين من الجنس القوقازي قبل فجر التاريخ والمهم في هذا الشيوع أنه أصير في البداهة الإنسانية وأنه لم يكن من تججيل الكهان والسحرة كما يخطر لمن يسهل عليهم أن يفسروا كل شيء بالدجل والخداع ويكاد شبه بين الأرواح في القارات المتباعدة أي يكون أقرب من الشبه بين الآدم من أنفسهم في تلك القارات؟ فالكائن الروحي في الجزر الأسترالية أشبه بالكائن الروحي في أمريكا الجنوبية من الأمريكيين الأصليين والأستراليين الأصليين، وليس بين روح وروح في الأقطار المتنابية ذلك الاختلاف الذي يعتر الآنوان والأشكال من فعل الجو والتربة والماء والهواء. فإنك قد تنقل الأسترالي من الجزر إلى أمريكا الجنوبية، فيشعر فيها بالغربة، ويريبه من قومها ما يريبه من الغرباء. ولكنك إذا نقلت روحا من هناك إلى هنا أو من هنا إلى هناك لم تجده على غربة في عالم الأرواح ولم تكن بينه وبين العالم الذي انتقل إليه فجوة من الجنس واللون واللغة أبعد من الفجوة التي بينه وبين سائر الأرواح في وطنه الأصيل وإنها لظاهرة جديرة بالتنبه لها والتوقف عندها في علم المقارنة بين الأديان لأنها قد تصد بنا إلى الوقوف على سريقة دينية شديدة التقارب بين الأجناس والأقوام وليس مصدرها من الخيال وحده لأن مخلوقات الخيال وحده بعيدة الفوارق بين أساطير الأمم في الأقليم الواحد فضلا عن شتى الأقارم وقد كتب الرحالون والباحثون عن القبائل الفطرية التي وجدوها في القرات الخمس خلال رحلاتهم إليها منذ أوائل القرن الثامن عشر الذي نشأت فيه علوم مقابلة بين العقائد والسلالات فإذا قدرنا أنها تغيرت مع الزمن منذ نشأة الأولى قبل عشرات الألوف من السنين ورأينا بعد هذا التغيير مقدار التشابه بينها في العصر الحاضر كان هذا التشابه حقا أجدر شيء من الباحثين بالالتفات إليه لأنه دليل على أن وحدة السليقات الدينية أقرب جدا من وحدة القريحة والخيال إذ ليست أساطير الفنون على درجة من التشابه تقارب ذلك التشابه بين الأرواح والأطياف في الأديان والمعتقدات إن الدين أعمق في كيان الإنسان من الخيال الذي يولد الأساطير ويخلق أشباح الفنون وقد يكون التقارب بين الأصلاء من الأفريقيين والأمريكيين والأوروبيين والأستراليين منحوضاً في تقارب الأوصاف بين الأرواح والأطياف حيث لا يلحظ التقارب بين المصنوعات اليدوية نفسها من الأدوات وآمية الفخار إن الدين أعمق في كيان الإنسان من الخيال الذي يولد الأساطير ويخلق أشباح الفنون وقد يكون التقارب بين الأوصلاء من الأفريقيين والأمريكيين والأوروبيين والأستراليين منحوضاً في تقارب الأوصاف بين الأرواح والأطياف حيث لا يلحظ التقارب بين المصنوعات اليدوية نفسها من الأدوات وآنية الفخار وهي المصنوعات التي تقاس بها طبقات العصور ويحسبها الكثيرون على مثال واحد في كل عصر من العصور الحجرية أو عصور المرعى أو العصور النحاسية ولكنها على كونها محسوسة يحكمها النظر واللمس وتوحي بها المنفعة والحاجة المتكررة لم تبلغ من التقارب والتشابه ما قد بلغته ملامح الأرواح والأطياف وقد خصص لكل إقليم من أقاليم القارات رحلون مستقلون في دراساتهم للأحياء وتنقيبهم عن الآثار. فيكتب عن الجزر الأسترالية أناس غير الذين يكتبون عن القاره الأفريقية. ويكتبوا عن سهوب آسيا الشمالية طائفة غير هؤلاء. فهم لا ينقلون بعضهم من بعض ولا يرجع بعضهم إلى بعض في تسجيل المشاهدات وإثبات الكشوف التاريخيه ولكنهم يعرفون المشابهة بين العقائد حين يرجعون إلى المقارنة والمقابلة. ويستخلصون منها ما يستخلصون من وحدة الأصول. ولهذه المشابهات يقرأ القارئ عن أرواح أقليم من الأقليم، فلا يضيره كثيراً أن يخطئ فيحسبها أرواح أقليم آخر، لأنها بمثابة النبات الذي يصح زرعه على طول السنة في جميع الأرضين. فيزرع في هذا الموسم أو ذاك، وفي هذه البقعة أو تلك، بغير اختلاف كبير في طريقة الخلاحة والحصاد. يقول بارندر في كتابه عن النحل التقليدية في أفريقيا، إن الأرواح يمكن أن تتخذ مساكنها في كل شيء من أشياء الطبيعة على كل قمة وفي ظل كل الشجرة خضراء، وأن التلال والصخور البارزة أحرى ان تكون مأوى للأرواح القوية إلى أن يقول: وفي الأجامل المتشابكة العميقة تسكن الأرواح والأطياف ذوات الخطر والأذى وحيوانات الغاب أو سكان الأرض كثير منها حرام على هذه القبيلة أو تلك فإذا قتل أحدها وجبت الترضيه له أو يظل في مطاردة القاتل طيفا لا يفر منه ويقول تشارلز ويغلي في كتابه عن بذة الأمازون من أمريكا الجنوبية إن بعض القردة تخاف في أعماق الغاب وتحسب قردة القواريبة آفة سحرية وبيلة وبعضها له قدرة على اختلاس ظل الإنسان وأشهر أطياف الغاب وأرواحها الكاروبيرا التي تشبه إنسانا قزما ويقال إن أقدامها ملتفة إلى ورائها وهي تعيش في أعماق الغاب ومنها تسمع صرخاتها الطويلة المزعجة ويقال إنها مغرمة بشراب الرم والتدخين ثم يقول وطيف آخر من الأطياف الخطرة يدعى ما التبرر يظهر في المدن ولا يظهر كالاطياف الأخرى في الغابات والأنهار وأصل الاتقاد فيه على ما يظهر منقول من الديار الأوروبية ويتكلم ماريناوسكي علامة الدراسات الإنسانية عن الجزر الأسترالية فيروي قصة الروح التي تسمى عندهم بلوما وتذهب بعد مفارقة الجسد إلى جزيرة أخرى كأنها العالم الآخر وهم يعتقدون أن الأشياء لها أرواح تنتقل منها إلى حيث تسكن أرواح الموتى فيزينون جسد الميت بكل ما كان يزدان به في الحياة ليجرد منه روحه ويبقى بقيته المحسوسه. وقد يظهر للميت طيف يسمى كوسا يخاف لقاءه ولكنه يداعب الناس ولا يبالغ في إذانهم وحيثما ما سمع صياحه وجبت له الترضية والمبالاة وقد يخشى القوم هناك أطيافا أخرى لها علاقة لأرواح الموتى يتخيلونها دائما في صورة العجائز القباح وقد يشيرون إلى عجوز حية معروفة فيقولون عنها إنها قد أصبحت واحدة من تلك الأطياف ذات العلاقة بالموت، وإنها تعاشرهم بقوة السحر وحيل الدعاويد وأفضل المراجع التي يعتمد عليها في فهم العقائد البدائية تلك الرحلات التي يكتبها طائفة من العلماء يعاش بين القبائل واختلطوا بها في جميع أطوال معيشتها فعرفوا عاداتها بالمعاشرة على فطرتها ولم يعرفوها بالسؤال والتحقيق على منوال الرحالين الذين يذهبون إليها لدراسة علم الأناس أو تطبيقه عليها. ومن هؤلاء العلماء الذين عاشوا زمناً بين القبائل في أفريقيا الوسطى، الطبيب المشهور البرت شوايتزر صاحب جائزة نوبل منذ خمس سنوات، ويؤخذ من مذكراته أنه أخوف المحظورات عندها هي التي ترتبط بأهم المراحل في حياة الإنسان، وهي الولادة والمرهقة والموت، فقبل الولادة تطيف الأرواح بالأب وتلقنه في الرؤيا أو الإيحاء. فقبل الولادة تطيف الأرواح بالاب في الرؤيا أو أسماء الأشياء التي ينبغي للوالد أن يتجنبها في حياته، وإلا أصابه الأذى من الأرواح المطيفة بالمكان. وعند المراهقة يحاط الصبي بالمراسم والعبادات التي تفرضها كل بيئة على حسبها. وأشق معانه الطبيب من عادات القوم حذرهم من مقاربة أجساد الموتى. وهو محتاج في مستشفاه على الدوام إلى حمل هذه الأجساد ومواراتها ويؤخذ من مشاهدات هذا الطبيب في جواره أن المحظورات خاصة وعامة فمنها ما يحرم على انسان واحد ولا يحرم على غيره حسب ما جاءه الوحي من أبيه أو كاهنه ومنها ما يعم القبيلة جميعا ولا يستثنى فيه أحد منها ويقول الطبيب إن بعض المنذورين لهذه المحرمات قد يأتي شفاؤهم من الوهم الذي غلب عليهم بعد إنذارهم بتحريم بعض المطاعم واجتناب بعض الأدوات. فاجترأوا على مخالفة المحظور وسلموا من العقبة، ولكنهم تخلصوا من عقيدة بعيدة. ورسخ في أخلادهم أن الروح الذي أطلقهم من عقال المحظور أقوى من الروح الذي حضره عليهم، فهو لا يستطيع أن يتعقبهم بالاذى وإن خلفوه جهرة، لأنهم دخلوا في حماية روح آخر أقوى وأعظم، وأحرى بالمبالاه والاتباع. وقد دخلت هذه الروح والمحظورات في حساب السياسة، كما دخلت في حساب العلم فقررت اللجنة البرلمانية التي أوفدتها الحكومة إلى أفريقيا الشرقية لتحقيق أسباب الثورة فيها أن الدراسة النفسية التي تنطوي عليها عبادات جماعة الماو ضرورية لاستقصاء أسباب السخط وعوامل الثورة وعقب الأستاذ ماكس غلوكمل على هذا التقرير بفصل مجمل عن أصول العقيدة بين القبائل فروا عنها أنها تؤمن بإله عظيم خلق العالم ثم تنحى عنه وأنه سمع من أناس في قبيلة باروت على نهر الزنديزي الأعلى أن الإله تخلى عن الأرض ولذى بالسماء حيرة من كيد الناس وشطرتهم وافانين احتيالهم ولم يبقى لهذا الاله الآن من عمل يستطيعه مع البشر غير مجرد العلم بأخبارهم فهم يقولون كلما سألتهم عن مكان بعيد إن الإله نيامبي أعلم وأدرى ويدعي زعماء القبيلة أنهم ينتمون إلى هذا الإله من ذريته التي ولدتها له بنته قبل 11 جيلاً فملكت على القوم في مكانه وهذا سر من أسرار الطاعة للزعماء والثورة على الأجانب والمستعمرين ويرد دلوكبن أن المراسم والشعائر حلت بين القبائل الأفريقية محل الصلوات المكتوبة والفرائد المسجلة لانعدام الكتابة في تلك القبائل فكل علاقة لها شعائرها ومراسمها وكل حركة تتحركها القبيلة كلها أو بعض أفرادها طلباً للصيد أو انتجاعاً للمرعى أو زحفاً للغارة على عدوها تتطلب منها الزلفة إلى بعض الأرواح والحذر من بعض الأرواح الأخرى وتلجئها إلى اتخاذ المراسم والشعائر المتوارثة في أجدادها وكل ما يصيب الإنسان فهو من كيد روح أو دسيسة ساحر أو من عالم وراء الطبيعة على الإجمال فإذا وطئ فيل إنساناً فقتله فالافريقي يفهم أن قوة الفيل أكبر من قوة الإنسان ولهذا استطاع قتله ولكنه يسأل بعد ذلك لماذا كان هذا الإنسان هو المقتول ولم يكن إنساناً غيره؟ أليس هناك سر يرجع إلى تدبير ساحر؟ أو نقمة روح غاضب؟ أو مشيئة كائن مما وراء الطبيعة؟ وهكذا تلتقي الأسباب الطبيعية المعروفة بالأسباب المجهولة مما وراء الطبيعة ولا يحس الإنسان السلامة من الكائنات المحجوبة بحال من الأحوال وقد تزول العقائد بالقضاء الزمن عليها ولا يزول السحر وأسليبه الموافقة والمضابة التي تلجئ الأفريقي من ساحر إلى ساحر ليقتل رقيته ويسد مكيدته فلم مناذ عندهم من السحر إلا سحر مثله أو أشد منه ولا تعليل عندهم لمصيبة يبتلون بها إلا أن تكون من كراهية عدو يستعين بالسحر ويستمد قدرته على النكاية من الأرواح وقد حاول الرحالون والباحثون في الأجناس البشرية أن يرجعوا بالاعتقاد في الأرواح إلى مصدر المفهوم فلم يتفقوا على مصدر واحد ولم يصلوا إلى قول متفق عليه يصلح لتفسير كل حالة وتعليل كل عقيدة فمنهم من يرجع بعقيدة الأرواح إلى الأطياف التي يراها الهمجي في منامه وإلى الأحلام التي يرى فيها أنه انتقل إلى مكان بعيد وهو لم يبرح مرقده في بيته فيخيل إليه أن الأطياف تتحرك في الظلام وتترك الاجساد إذا هدأت حركتها لتجول هنا وهناك حيث تشاء وأن الذي يحدث في حالة النوم يحدث في حالة الموت فيسكن الجسد ويبلى ويتحرك الروح الذي فرقه بفرق الحياة ومنهم من يرجع بهذه العقيدة إلى طبيعة الاستحياء أي إلى الطبيعة التي تخيل إلى الهمجي أن الأشياء ذات حياة مثله فيعاملها كما يعامل الأحياء ويرضى عنها أو يغضب عليها الطفل الذي يضرب الأرض إذا صدمته حين يسقط عليها أو يشعر بالراحة حين نضرب الأرض أمامه ونعاقبها بجريرة سقوطه عليها وإصابته من صدمتها وتتمكن هذه العقيدة في خيال الهمجري مع نقص اللغة وخلطه بين الحقيقة والمجاز في تعبيراتها فإذا سمع أن الأرض ولدت عيون الماء وأن أباها انحضر من سحاب السماء لم تزل هذه الصورة تتجسم مع الزمن حتى تنشأ منها أسرة لها أب وأم وأبناء ولها مشيئة يلقاها بالتوسل والرجع أو بالصخط والأعراض ومنهم من يرجع بعقيدة الأرواح إلى عبادة الأسلاف بعد الموت وقد يحدث أن يسمى السلف باسم حيوان كالأسد أو النمر أو الثعلب أو النسر أو السقر فيحسب أبناؤه مع طول الزمن أنهم تحذروا من ذلك الحيوان ويجعلون له قداسة مرعية توجب عليهم أن يحرموا قتله وأن يتوقعوا الضرر والسقم إذا قتله أحد منهم أو من غيرهم ولم يأخذوا بثأره ويكاد علماء الأجناس والعادات البشرية أي يجمع على إيمان القبائل الفطرية بإله واحد أكبر من هذه الأرواح المتعددة وأخفى منها في ظواهر الطبعة وقد تقدم من كلام بلوكنن أن القبائل في أفريقيا الشرقية تؤمن بالإله نيابي الذي ارتقى إلى السماء حيرة من كيد الناس وشطرتهم وأفانين احتيالهم وهذه العقيدة على الأرجح من بقايا عبادة الأسلاف التي يختلط فيها التاريخ بالخرافة وأصلها على هذا الظن متصل بوحدة القبائل في جدها الأعلى فهو ربها جميعا ما اختلفت أربابها وتعددت الأرواح المسيطرة عليها وقد جردوه من القدرة وترك له صفة العلم والدراية كأنه الأب الشيخ الذي اعتزل العمل والقتال فلا طاقت له بمنع العداوة بين ذريته من القبائل المختلفة ولم ينفرد غلاكنن بقصة هذا الإله الواحد الذي تشترك فيه القبائل المختلفة في أفريقيا الشرقية فإن الرحالين جميعا متفقون على إيمان القبائل الأسترالية برب فوق الأرباب يسمى نانا أو يسمى بأب الجميع All Father على مثال نعم في القبائل الأفريقية ويتفق الرحالون كذلك على إيمان الأقزام الأفريقيين برب فوق الأرباب تشترك فيه القبائل وإن تعذر عليها الوفاق فيما بينها ولم يجد علماء الأجناس قبيلة فطرية بلغت من ارتقاء الإدراك أن تؤمن بالتوحيد على صورته المثلى ولكنها تقترب من هذه الصورة كل مرتقة من فوضى العقيدة إلى مرتبة أعلى وأجمع من مرتب النظام، وليس الهمجي جبانا، فإن الجبن بين الأخطار المحذقة به أضر به من الشجاعة، وقد عودته مواجهة السباع والحياة أن يواجهها علانية، وينصب لها الأحابيل، ويستخدم السلاح المستطاع فيما يعيه أن يتغلب عليه بالمصارعة، ولكنه بين الأرواح والأطياف أمام خطر مستور لا يدري من أين يأتيه، ولا تكون الغلبة عليه بقوة البدن والسلاح، ولعله لا يريد أن يتغلب عليه، لأنه عنده في حكم الأبي أو الرئيس المطاع، ورياضته بالحيلة أولى من التصدي له بالأسلحة ولا بد من واجهة تلك الأرواح والأطياف بما يكفي غضبها، ويدفع آذاها، ويستجلب رضاها، ولا ولابد مما ليس منه بد في النهاية، فأما السكوت عنها فلا يطاق، وأما الصراع معها فلا يجدي فيه البأس، ولا تصلح له الشجاعة، فكانت حيلة السحر هي الحيلة التي انتهى إليها ولم يكن له بد منها بحال وتخصص السحرة لرياضة هذه القوى التي لا ترضى بالأيدي والهراوات أو الحراب وظهرت البداهة الإنسانية في هذا التخصص كما تظهر عند الاضطرار إليها في توزيع جمع الأعمال فلم يكن السحرة المتخصصون لرياضة الأنواح والأطياف أناسا ممتلئين بالحياة صالحين للكر والفر والصيد واقتناء النسوة وإنجاب الأولاد بل كانوا على نقيض ذلك امساخا عزلتهم الحياة أو انعزلوا بعد اليأس من مجارتها في مطالبها ولاح بينهم وبين عالم الخفاء شبه مناسب يعقد بينهما العلاقات الغامضة ويقرب لهما وسائل التفاهم ويوقع في النفوس اثرا واحدا من التوجس والتساؤل والريب فيما وراء الظواهر والمألوفات وقد شهد الدكتور شويتسر ترشيح بعض السحرة وقال في مذكراته الأفريقية إن الدميم السيئة لا مطمح له في الحصول على امرأة يتزوجها فإن كبراءه لا يشترون له امرأة لنفورهم منه ويكون أبوه قد مات فيمتلئ بالمرارة ويتحول إلى السحر للانتقام من قومه وقالت الدكتورة بوث فالتين بينديكت إن بعض قبائل كاليفورنيا من الهنود الحمر يتطلبون علم الغيب ممن يصابون بالصرع ويتعرضون للغيبوبة في بعض نوباته وأنهم يفضلون النسوة المسوعات ولكنهم لا يقصرون التهانة عليهم، وقد يكون الرجل المختار متأنثاً بطبعه لا يصلح للزواج، ويلبس لباس نساء مدى الحياة. ووصف الأب هنري كالوي برنامج إعداد الساحر لوظيفته فقال، إنه قد يبدو في أول الأمر قوياً سليماً، ولكنه يهزل شيئاً فشيئاً، ويصبح في عرف القوم ناعماً، ويعلون بذلك أنه يصبح عرضة للانفعال والتأثر، ويصوم عن بعض الأطعمة ويتأذى ببعضها، وتطرقه الأرواح والأطياف في منامه ويهدده بعضها بالموت ويقول العرفون إنه يشك أن يملكه روح تتصرف به على حكم الأرواح وفي هذه الحالة يصاب أهل القرية بالأرق ويتساءلون عما صابهم لأن وصول الساحر إلى منزلة الأنيانغا أي الملهم المكشوف عنه الحجاب حالة لا تمر في المكان بسلام ولا تنفصل وظيفة الكاهن ووظيفة الساحر في مبدأ الأمر فالكاهن الذي يقوم بمراسم العبادة هو الساحر الذي يدفع أذ الأرواح والأطياف ويستجلب رضاها ويسخرها في المآرب التي يختارها ثم ينفصلان شيئا فشيئا فيصبح عمل الكاهن غير عمل الساحر أو يجمع الرجل الواحد بين الوظيفتين ولكنهم يقصدونه لكهانته في أغراض معلومة ويقصدونه لسحره في غير تلك الأغراض والغالب أن السحر يراد لمصلحة خاصة أو لإلحاق الضرر ببعض الأعداء ويعمد فيه الساحر إلى الوسائل الخبيثة ولن يكون عاماً شاملاً نافعاً في جميع الأحوال. وتستخدم فيه أرواح منقطعة للأذى والضرر، تعودت أن تتآمر على النكاءة والنقمة، وأن تستجيب لمن يؤدي لها الأجر، ويتقدم لها بمراسم الشعوذة والأعمال الخفية. وينلاحظ أن الكاهن قد يكون رئيساً للقوم وكاهناً يأمهم في الصلاة والعبادة في وقت واحد، ولكن الساحر لا يصل إلى هذه المكانة إلا أن يكون السحر عملاً مضافاً إلى الكهانة أو فرعا من فروعها التي لا ترتقي إلى مرتبة الصدارة. ويلاحظ كذلك أن السحرة مشوهون أو مصابون بالآفات، وأن أدوار النساء العجائز بينهم شائعة غير مهملة، وكلهم بين رجال ونساء غير أهل لحياة القوة والصلابه والمتعه وظهور، وكأنما السحر لديهم عوض عن نصيب مفقود، وليست الكهانة على الجملة من هذا القبيل، فإن الكاهن قد يكون من أقدر الناس على الجد والوجاهة والمتعة بالرغة والملذات ويسبق إلى الظن أن السحر والكهانة كلها خداع في خداع من تلفيق السحره والكهان ولكنه ظن خاطئ غير معقول لأن السحرة والكهان على اتصافهم بذكاء ودهاء قد نشأوا بين أقوام توارث العقائد واحتفظوا بكثير من العادات التي توهموا أنها كانت نافعة لمن قبلهم وأنها تنفعهم اليوم إذا احاطوا بعلمها وحفق تجاربها، وربما لم الساحر نفسه إذا قصر في بلوغ ما يطلبونه منه، واجتهد في علاج ذلك القصور بتكرار التجربة أو سؤال الاقدمين الذين سبقه في الصناعة، وهو بطبيعة عمله لا يستغني عن الخداع والتلبيس في معاملة قومه، ولكنه لم يكن قط خادعا في كل شيء، ولا يزال خادعا مخدوعا في جوهر السحر كله، وهو الإيمان بفعل الطلاسم وقوة الأرواح. وكلما انفرجت المسافة بين وظيفة الدين ووظيفة السحر فرق الإنسان الفطري من فوضى الأرواح والأرباب ونبذ التسويه بينها وتعودت التفرقة بينها فيما يطلبه منها فمنها ما يقصده للنفع كما يقصده جميع أبناء القبيلة ومنها ما يقصده ليتوضأ معه على الإجرام والنكاية كأنه بعض الشطار الذين يعيشون اليوم بتاجير أنفسهم للنكاية والعدوان ويحدث في هذا الطور من التمييز بين الأرواح والاطياف أن تعرف بأسماء وتسمى بملامح وتتلبس بشخصيات وتتخصص كل شخصية منها لرسالة تتجرد لها وتقدر عليها حيث لا يقدر سوها وفي هذا الطور أو هذه المرحلة يتهيأ الذهن للتمييز بين عمل الإله وعمل الشيطان أنواع ودرجات في الحرام والمحظور تكاد المحرمات في القبائل البدائية أن تربي على المباحات والمحللات لأن المحرمات تشمل القداسه والنجاسة والعصيان والاحتقار والاستقذار فهناك أمور محرمة لأنها عظيمة مبجلة وأمور محرمة لأنها نجسه أو مشؤومه وأمور محرمة لأن إتيانها عصيان لرب معبود أو روح القدير وأمور محرمة لأنها تحتقر وتعاف وعدد هذه المحرمات في جملتها كثير يكاد يشمل كل عمل يزاوله الإنسان الفطري بل ربما كان المباح نفسه داخلا في التحريم على وجه من الوجوه لأنه لا يباح إلا بصلوات وشعائر يعرفها الخبراء ولا تعم معرفتها كل أحد كالصيد والزرع والحصاد وما شبهها من أعمال الجماعة أو الفرد فإن الخوف من الإقدام عليها بغير صلواتها ورسومها يجعلها في حساب المحظورات وقد ترقى الإنسان وترقت معه اللغة ولم تزل في تعبيراته آثار للتقابل بين القدسة والنجاسة في الممنوعات فكلمة الحرمة في اللغة العربية تدل على الشيء العزيز العظيم الذي يصان ويحمى بالأرواح والأموال وقد يشمل الحرام كل إثم يعاب أو نعاف وكلمة المنيع أو الممنوع تدل على القوة والرعاية كما تدل على الرذيلة التي يجب على المرء أن يمتنع عنها ولا يقترب منها وكلمة القديسين والقدسات كانت تطلق عند البابليين والكنعانيين على الذكور والنساء الذين ينصبون أنفسهم للبغاء في حرم الرب عشتروت أو السارية وقد ترجمت هذه الكلمة في كتب العهد القديم بكلمة المأبونين وزنيات، وهي في الأصل من القديس أو المقدس ويقال عن الربة نفسها إنها كانت خليلة الأرباب ولدت منهم سبعين إلهاً إليم وفي القبائل البدائية ثلاثة أنواع من المحرمة المقدسة وهي الطوطم والوثن أو التعويذة والتابو أو الحرام الممنوع فالطوطم باللاتينية فوتن والحيوان الذي تحرم القبيلة قتله والصيده لاعتقادها أنها تناسلت منه، أو لأنها ترمز به إلى معبودها وأصل وجودها. والوثن أو التعويدة، وهو الذي اصطلح علماء الأجناس على تسميته بالفتش، شيء جامد مصنوع أو طبيعي يحمل في اطوائه روحا لها حق الرعايه والتوفير. ومنها يستمد المرء حماية ومنع ما دام على شرعتها في المباحات والمحظورات وقد يكون الوثن صورة أو حجرا أو حصاة أو قطعة من جذع شجرة، أو ألفافا من الشعر وعروق الشجر وما إليها، يصنعها السحرة أو يصنعها الكبار الصغار. والمحظور التبي أقل درجة من الطواطم والأوثان، لأنه قد يتفرق ويتخصص فيكون حراما عند بعض الناس حلالا لغيرهم في البيئة الواحدة، بل قد يكون مستحبا مطلوبا لمئات من الناس ولا تحريم فيه على غير أحد معددين، وقد روى الدكتور شويتزر ضروبا من هذه المحظورات لا مرجع لها غير التحكم من بعض الأرواح المزعومة التي تكشف عن إرادتها قبل وضع الجنين فتخبر آباه في الرؤية باسم التابو الممنوع على الوليد فمن هذه المحظورات أكل بعض الطلح أو البذور ومنها ضرب الوليد على ظهره ومنها حمل المكنسة أو بعض الآنية ولا تكذب النبؤات في شأن التابو بل يصدقها القوم كل التصديق حتى لتقبل عقولهم أن الوليد يولد ذكرا ثم يتحول إلى أنثى إذا خُلفت نبوءة أو علامة مرصودة، ويفعل الوهم هنا فعله القاتل، الذي لا تجدي فيه النصيحة ولا الإقناع، ففي ناحية سمكينة رأى الطبيب صبيا في مدرسة البعثة، أنباء رفاقه أنه أكل من إناء طبخ فيه الطلح قبل ذلك ولم يغسل، وكان الطلح محظورا على الصبي بنبوءة آبائه، فلم يكد الصبي يسمع الخبر حتى تشنجت عضلاته ولزيمه التشنج، إلى أن مات بعد ساعات وتحيط هذه التابوات كثيرا بعلاقات الجنسين وبلوغ سن المراهقة في الذكور والإناث فيندر بين قبائل الأرض البدائية أن ترى قبيلة خلت من مراسم المراهقة ومحظوراتها الكثيرة فتعزل الفتاة ولا تكلم أحدا غير أمها أو لا تكلمها إلا بصوت خفيض ويأخذ الصبي بعيدا من بيته ليغسل في العيون المقدسة من روائح الأنوثة التي لصقت به من مصاحبة أمه ويجري له الكهان أو كبراء السن شعائراً في طام ومنها في بعض قبائل الهنود الحمر أن يفارق أمه زمناً أو يدخل الكوخ وهي مستلقية على بابه فيطأ على بطنها علامة الانفصال في موضع حمله حيث اختلط بجوف الأنثى وهو الجنين وتدل الشعائر الموروفة منذ القدم على جهل مطبق بأسرار الجنس والولادة وربما تبين من تلك الشعائر أنهم ينطون نسبة الابن إلى أبيه بالمراسم والشعائر ولا يعتقدون أن مجرد الاتصال بين ذكر وأنثى يحقق الولادة والنسبة إلى الآباء ففي بعض القبائل نفرض العرف على الرجل أن يقدم زوجته لضيفه الغريب ولا يمنعه ذلك أن ينسب أبناءها جميعا إليه لأنه هو الذي جرت بينه وبينها مراسم الزواج ولا يعجبنا أبناء هذا العصر من تلك الخرفات التي تحيط بالجنس ومراسم النسبة بين الأبناء والآباء ففي عصرنا هذا من يعتقد أن الولد من نسل الشيطان إذا ولد من غير زواج مشروع. وقد صدرت المنشورات من رجال الدولة ورجال الدين بعد كشف أمريكا الجنوبية وشيوع الأمراض الزهرية في العائدين منها فكان فحواها جميعا أنها عقوبة على خطايا الشيطان ولما انتشرت عدواه بين المتزوجين والمتزوجات في أواخر القرن الخامس عشر أصدر الامبراطور ماكسيميليان منشورا ندد فيه بالحضارة وأنذرهم بالتوبة أو تدوم هذه الضربة السماوية عقوبة لهم على الأصيان وتتفق جميع المحرمات البدائية على تفنيد مذهب المؤرخين الذين يقولون عن الديانات ومحرماتها ومباحاتها إنها حيطة اجتماعية تهتدي إليها بديهة المجتمع لمنع الجرائم ومعاقبة المجرمين وحماية الأذنياء من عدوان المجرم والإجرام فكل هذه المحرمات إنما ترجع إلى شيء واحد وهو إغضاب رب أو روح وتخطي الحدود التي تمنعها الأرباب أو الأرواح ولها كلها علاقة بعالم الخفايا والأسرار وما نسميه اليوم بعالم ما وراء المادة لأنه لا ينحصر في المحسوسات المادية وأما الجرائم وعقوباتها فهي أعمال مفهومه مقصوده ترجع إلى الأسباب الطبيعية التي يحيط بها علم الإنسان كما تحيط بها إرادته وهي تعالج بالقصاص المقدر وبالثأر والانتقام واداء الغرامة والدية بل يستمد الثأر قوته احيانا من عالم الروح كما يقال عن روح القتيل في قبائل العربيه العربية إنها لا تزال هائمة مقيدة بجانب القتيل تنادي العابرين بها السكوني. حتى يؤخذ بالثأر فتشعر بالري وتستريح فليست المحرمات دينية هي التي تتوقف على مطالب القصاص وقوانين الجزاء بل هذه المطالب هي التي تتوقف احيانا على عالم الأسرار والأرواح وقد ثبت من أطوار المحرمات في القبائل عامة أنها تتقدم مع تقدم الإنسان في ثلاثة أدوار متشابهة فالطور الأول أن تترقى من الحدود المحلية إلى حدود عالمية أو كونية تشمل السماوات والأراضين فبعد الرب الذي يسيطر على ينبوع ما أو شجرة في غابة أو بقعة في جهه من جهات الاقليم يترقى الإنسان إلى فهم الرب الذي يسيطر على السحب والأنهار وأفلاك السماء وكلما أدرك القوانين التي تربط الطبيعة بنظام واحد ترقى ادراكه لقدرة الرب الذي يملك زمامها ويصلي له المصلون لاجرائها في مجراها المطلوب وتحويلها عن المجرى الذي يحذرون عقبه ويقترن بهذا الطور أو يأتي بعده طور التمييز الواضح بين عمل الدين والعبادة وعمل السحر والطلسل السحرية فلا يستطيع الساحر ما يستطيعه الكاهن ولا يقصد الكهان عامة فيما يقصد فيه السحرات عامة وربما تولى الوظيفتين رجل واحد ولكنه وهو كاهن إنما يتوسل إلى الآلهة ويتحر رضاها بالصلوات التي يحسنها دون غيره أما وهو ساحر فهو يسخر الأرواح أو نعملها على أساس التواطئ والتعاون على العمل الكريه الذي ينفر منه المشتركون فيه ولا يجهرون بسره عن رضا واختيار وكلما اتضح التمييز بين العبادة والسحر اقترب الإنسان من الطور الآخر الذي يستقل فيه بمشيئته بين الورفتين ففي الحياة البدائية يظل الإنسان رهينا بمشيئة الأرواح التي تنفع وتضر وتنطوي على الصداقة أو على العداء وكلها في رأيه تعمل ما يحل لها ولا يحق لأحد أن يحاسبها عليها ولكنه كلما ترقى في التنميز بينها بنك الميزان الذي يزم به أعمالها وأقدارها فيدين بعضها ويحمد بعضها ويعرف منها مرؤوسين ورؤساء يحاق لهم أن يشرف عليها ويحاسبها على أعمالها وأحس في طويته أن يطيع بعضها ضرورة وغصبا ويطيع بعضها حبا واختيارا لأنه أهل للطاعة والرجاء ومن هنا تصبح الأرواح نفسها مطيعة أو عاصية ومضية على السنن القويم أو منحرفة عن هذا السنن إلى الخطة العوجاء التي ينكرها كبار الأرباب ومتى أتيح للإنسان مقياس يقيس به الأرواح والأرباب ويقيس به أعمالها وحقوقها فهو إذن أهل للمشيئة والتبع وأهل للتمييز بين الخير والشر وبين سلطان الله وسلطان الشيطان أنواع الشيطنة ما هي أنواع الشيطنة في العالم؟ سؤال غريب ولكنه يبدو طبيعيا بل ضروريا إذا وضع في صيغة أخرى فسألنا ما هو موقف الشر بالنسبة إلى القوة الكونية الكبرى وهنا أيضا نتبين أن فكرة الشيطان أعمق جدا مما يخطر للمتعجل الذي يحسب أنه يحل كل مشكلة بكلمة الوهم والتنفيق أو يحل كل مشكلة بإحالتها إلى جهل الأقدامين وضلالهم في الحس والتفكير فهناك صور للشيطانة بمقدار ما في الذهن البشري من فكرة عن الشر في هذا الكون هل الشر قوة اصيله هل هو قوة إيجابية عاملة؟ هل هو قوة سلبية؟ هل هو عدم الخير؟ هل هو نقص الخير؟ هل هو عقبة في طريق الخير؟ هل هو عقبة تريد وتعمل ما تريد؟ هل هو عقبة لا إرادة لها ولكنها تضاعف جهود الخير وتستدعيه إلى مزيد من الحركة والثبات؟ كل فكرة عن الشر يمكن أن تخطر على الذهن البشري قد تمثلت في صورة من صور الشيطان وهذا سبب من الأسباب الكثيرة التي تدعو المفكر الذي يحترم عقله أن يفهم الصورة الدينية على حقيقتها وحقيقتها أنها لغة حية تصور الوجود الحقيقي تصويرا صادقا على أسلوبها الذي يستحق الفهم والتعمق والنظر إلى ما وراء الظواهر والألفاظ كان الشر أرواحا ضارة متفرقة في اعتقاد الإنسان على الفطرة الهمجية فلما أصبح مسألة كونية عامة فمثلت صورته في حدودها الكونية على شكل معقول، وسبقت المذاهب الفلسفية بمراحل بعيدة في هذا المضمار كان الشر في تقدير الديانة المجلسية القديمة قوة فعالة معادلة لقوة الخير كان في الوجود خير وشر كما فيه نهار وليل وكان الليل حقيقة قائمة بذاتها ولم يكن مجرد غياب النهار كان الليل ضد النهار كما كان النهار ضد الليل، فإذا غاب النهار فهناك ليل، وإذا غاب الليل فهناك نهار، كان للنور دولة، والظلام دولة، وكان لهذه جنود ولتلك جنود، فهما قوتان متقابلتان متعادلتان أو كالمتعادلتين، ولكل منهما وجود قائم قابل لأن ينفرد بنفسه في معزل من القوة الأخرى، فلا يتوقف وجود الشر على وجود الخير، ولا يتوقف وجود الخير على وجود الشر بل كلاهما موجود بحقه وبقدرته وبعمله كما يوجد ضدان الصالحان للحياة وللبقاء كان الظلام يصنع مخلوقاته كما كان للنور مخلوقاته التي يصنعها وكل منها حسن في نظر نفسه محمود بمقياسه لا يبالي مقياس غيره ولا يتمناه كان الظلام يصنع مخلوقاته كما كان للنور مخلوقاته التي يصنعها وكل منها حسن في نظر نفسه محمود بمقياسه لا يبالي مقياس غيره ولا يتمناه ثم تراجحت الكفتان فرجحت كفة النور على كفة الظلام وظل المعسكران متقابلين ولكن إلى حين ينتهي آخر الأمر بهزيمة الظلام وغلبة النور ثم يبقى ظلام شيئا يلوذ به أنصاره فيختفون فيه ولا يظهرون للأمصار وإنما هزيمتهم اختفاء وليست بالفناء ولا بالزوال وعظم الدفاوت بين القوتين شيئا فشيئا حتى أصبحت قوة الشر كقوة الأمير التابع مع سلطان المتبوع فهو يستطيع شيئا إلى جانب سلطانه ولكنه لا يستطيع جميع الأشياء ولا طاقة له على طول المدى يجاريه في كل شيء ومن إلهين متعادلين تحول الخير والشر إلى إله كبير وإله صغير وقد تظل الحرب بينهما سجالا فينتصر الإله الصغير وينهزم الإله الكبير وقد يؤول الأمر بينهما إلى معركة حاسمة أو يظل العراك بينهما سجالا إلى أن تزول الأرض والسماء ثم آمن الناس بإله واحد هو الخارق المبدع القائم بذاته لا وجود معه للشر إلا بمشيئته وتقديره فلا يقوم الشر في هذه الدنيا بذاته مستقلاً عن الله، وفي هذه الصورة ظهر الشيطان في ديانات الأمم الكبرى، ثم ظهر في الديانات الكتابية بمختلف الأسماء، وكلها تدل على التعطيل والتشويه والفساد، ولا تدل على الخلق والتكوين، كلها قوة سالبة ناقصة، وليست بقوة موجبة كاملة تبدئ بمشيئتها عملاً من الأعمال، هذه القوة الشيطانية تحول الخير عن موضعه، أو تملي النقص في عيوبه، أو تقف في طريق الكمال عقبة تصد أو تزيف العملة الإلهية فتجعل الزائف منها كالصحيح في رأي المضل المخدوع. فتجعل الزائف منها كالصحيح في رأي المضل المخدوع. ولكنها في جميع أحوالها قوة سالبة وليست بالقوة الموجبة الموجدة بأي حال وقد يتمرد الشر على الخير ويعصيه وقد يخرج الشيطان على أمر الله وقد يشوه الخلق وينتقصه ويستر محاسنه ويبدي عورته. ويحول دون رضوان الله على مخلوقاته ولكنه يعمل تابعا ولا يعمل مستقلا في كون من الأكوان غير الكون الذي خلقه الله وفي هذه المراحل جميعا يدلس الشيطان على موقفه من القوة الكونية الكبرى فهو المتمرد أو هو ضد أو هو الواش النمام أو هو الساعي بالفتنة والمغرب الفساد والمغر للصدور وما من اسم للشيطان بين هذه الأسماء إلا وهو يحمل في دلالته معنى الافساد والمنع والتشويه. فليست له قدرة على الخلق والإنشاء إلى جانب قدرة الله. ولما تقررت المقاييس اللهية في الأخلاق والأعمال، تقررت المقاييس الشيطانية تبعا لها وبنسبة إليها، فكان الجديد فيها أنها معالم شخصية ذات ملامح معلومة لا ترتسم اعتباطاً في الواقع أو في الخيال. وقد عالج الشراح الدينيون أن ينخص الشيطان في صفة واحدة تجمع عنصرها، ويقوم بها كيانها، فذكروا الكبرياء، وذكروا الأسيان، وذكروا الحسد، وذكروا الكراهية، وذكر الباطل والخداع وكلها صفات لا تحسب من لوازم الشيطان إلا بعد علم بوجود الإله المتصرف في المقادير والأكوان فالكبرياء افتئات على مقام الإله والعصيان خروج على شريعته والحسد إنكار لنعمته واعتراض على تقديره والكراهية صفة قد يتصف بها الأبرار حينا بعد حين إذا كانت الكراهية لهذا العمل البغيض أو لذلك المخلوق الذميم ولكنها إذا كانت قوام الطبيعة كلها فهي صفة هادمة غاشمة تناقض الصفة الالهية في الصميم وهي الحب ولوازمه من البر والإنعام أما الباطل والخداع فهما نقيض الحق ونقيض الاستقامة ونقيض الخلق على الصدق والسواء على أن الأرواح الأولى في جاهلية الإنسان قد تطورت في اتجاه آخر مع هذا الاتجاه في مجال الخير والشر وعالم النفس الإنسانية بما يعرض له من صلاح وفساد ذلك الاتجاه الآخر هو تطورها فيما يتعلق بقوى الطبيعه وظواهر السموات والأرضين فهنا أرواح من الجان الخفي لها عمل غير علاج النفس الإنسانية وفسادها ولها قدرة خاضعة لسلطان الإله ومن يصطفيه من عباده وينسب إليها كل مجهود عظيم تقصر عنه طاقة الإنسان وليست قدرتها هذه لأنها تعلمت ما لم يتعلمه الإنسان ولا ذات عقول أكبر من عقله وأصلح منه للفهم والتفكير ولكنها قدرة تأتيها من عالم الأسرار الذي تعيش فيه فهي تسخر القوى الطبيعية لأنها تعيش بين أسرارها وتحسب منها أو في حكمها وإذا فطنت للمعنى الدقيق الذي لم يفتن له الإنسان فإنما تأتي فطنتها كذلك من اطلاعها على الدقائق والخفايا ونفاذها إلى العالم الذي يطرقه حس الإنسان ولا يتسلل إليه عقله وهذه هي شياطين الفنون والصناعات تبني الصروح وترفع الصخور وتنهض بالأثقال التي تعي بها كواهر الإنسان وتنؤ تحتها أدوته وصناعاته وتدخل في ثنايا الخفاء فتلهم الشاعر ما يدق عن سائر بني آدم من غير الشعراء ولا جرم يكون لهؤلاء الشعراء وأمثالهم من أصحاب الفنون حال كمث الجاني وغيببة المخبولين، لأنهم يخطيبون الجان ويفقعون عنها، ويلحنون منها أسرار لغاها وإشارات وحيها، وتلك هي أنواع الشيطنة من جانبها، في اتجاه الضمير وفي اتجاه الذهن والقريحة، في اتجاه الضمير ترتبط الشيطنة بالصلاح والفساد، والخير والشر، ومساعي الإنسان نحو الكمال والرشاد، وفي اتجاه الذهن والقريحة ترتبط الشيطنة بالأسرار والبواطن، وبالوحي الخفي وقرائل العبار سواء كانت عبارة لغة أو عبارة شكل وإشارة، وسيكون لكل نوع من هذه الأنواع وصيبه فيما يلي من الصفحات.